يريدون أن يطفئوا نور الله بأفوال وللللل Ya ayuhal lathine ámanu in kathira minel aahbari انَّكَ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَقُولُونَ آمَنَّا وَلَن نَّكَفِّرَ عَنَّا ظُلْمًا ۗ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُنَالُ الذَّنْبُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَن bun um, ta Oh, um, my. وقاتلوا المشركين كاف يقاتلونكم كاف